الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا يقول المصنف رحمه الله ثم الموصول أي من المعارف الاسم الموصول والموصول ثم موصولا لأنه يحتاج إلى, إلى صلة تبين معناه وتزيل الإبهام الذي فيه وهو أي هذا الاسم الوصول هو الذي والتي والذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا الذي والتي مضى الكلام عليهما وهو أن الذي للمفرد المذكر ومنه قوله تعالى م? وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى والذي في الآية صفة للأتقى صفة للأتقى والأتقى نائب فاعل كما مضى معنا اعرب هذه الآية انظر ها؟ كيف اعربناها ها الاتقى وسيجنبها الاتقى لا نائب فاعل والها مفعول به ثاني والاتقى الاصل انه كان علا به اول اليس كذلك هكذا نعم لان فيه اشكالا قد لا يظهر الا برد الجمله الى الاصل ونائب الفاعل مرفوع فيكون الذي في محل في محل رفع الذي يؤتي ماله يؤتي ماله هي هي الصله التي اوضحت المعنى المبهم في الذي والتي ومنه كذلك قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد قبلها وفرعون ذي الاوتاد الذين طاغوا في البلاد <تصفيق> إيه؟ من الاول ارم ذات العماد التي لم يخلق هي صفه لارم صفه لارم قال واللذان واللتان وهنا ذكرت مساله في في اللام في اللذان واللاتان اللام الثانيه قلت ان الرسم القراني يختلف في الذي في الذي والتي والذان واللاتان واظن انني اخطات في ذلك في المره السابقه وهو ان الرسم يختلف في الذي والتي واللذان واللاتان في القرآن بدون ألف لا لا لا تكلم عن الألف تكلم عن اللام اللام في المصحف اللذان بلا واحده أو بلا مين اللذان بلا واحده يعني مثل الذي ولاتي نرسم واحدة فقط كلاهما ها لكن في الرسم الاملاء المعروف عندنا هو أن اللذان اللذين واللتين بلا مين واللذين واللتين كذلك بلا مين والذي والتي بلا مين بلا من واحدة اللذان واللتان الجمهور على أنهما معربتان اللذان واللتان الجمهور على أنهما معربتان بلا من واحدة اي الايه رقم <تصفيق> الايه صرت ان يسال اي ست عشر حفص الذي عندك لا ورشه عنده حفص اي ذن ورشه اللذان واللتان والله المسألة مضت معي منذ سنوات ونسيته. بقي رسمها فقط لا من واحدة كذلك عندنا إيه لا واحد رسم واحدة رسم مصحف واحد رسم القرآن واحد لا واحد الليل الليل كذلك لا الليل كله كله واحد رسم واحد رسم واحد, رسم واحد. رسم واحد. رسم واحد. رسم واحد. الليل ورد ثلاثا وسبعين مرات ضمن في المصحة. على كل اللذان والتان تعرباني عرب مثنى فتعرباني بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا تقول جاء اللذان أكرمتهما وجاء ورأيت اللذين أكرمتهما ومررت باللذين أكرمتهما وظن اظن انه قد مضى معنى الامثله في اللذان واللتان واللذين واللتين مضى الامثله ما هي الامثله رايناها ربنا ارنا اللذين اضلانا ارنا اري فعل امر فعل امر هو دعاء لله عز وجل نعم لكن نحن نتحدث عن الجانب النحوي واضح فنقول هو امر لكنه هنا دعاء هنا يفيد ماذا دعاء وليس امر لله عز وجل واضح ايه امر مبني على البناء مبني على امم يلا صح حذف امم قال لنا الرب انتبه ا من مبني على حذف حرف العله ها مبني على حذف حرف عليا من الفعل يري واضح أنت تري أنت تري فتجزمه تقول أنت لم تري ثم ماذا تفعل مم. تحذف حرف المضارعة تحذف حرف المضارعة والأصل أنت مم. أطمعنا هذه مسألة كثيرا كيف نسوق الأمر من المضارع؟ بحث بحث المضارع. إيه الفعل، لديك الفعل واحد بحث المضارع. كله واحد. ها ها أري أصله ماذا؟ ها انظر أري هذا أصله. هكذا يكتب واضح ها الينا هكذا الان اصل الفعل الي هو امر من الفعل المضارع مسوغ من الفعل المضارع الذي هو تري تري انت هكذا هذا اصل ها الان قلنا نتزمه بحذف الياء ثم نحذف حرف المضارعه التاء ماذا يبقى عندنا لكن هذا هنال صحيح هذا غير صحيح ليس هذا الأصل الذي نحذف منه حرف المضارع مفهوم آه أصل, الف... أصل الفعلي أرأى هو أرأى والمضارع يؤرئي يؤرئي أنت تؤرئي أنت تؤرئي هكذا تؤر ثم هذه الهمزه نتوء هكذا معيش لا بس انفه فقط تؤرقي نجزموه فنحذف الياء ونحن نعلم أن, ان حركه الهمزه تنقل الى الراء الى الراء هذه ثم تحذف هذه الهمزه لانها سكنت فاصله انت تؤري انت تؤري هكذا فنحذف حرف المضارع فتبقى أنت أري واحد طبعا يزال بحذف حذ... هذا الأصل وبالتالي ن... الأمر نسوقه من المضارع كما هت... كما تقول هو لأن الفعل أفعل هذا أفعل حينما تصوغ منه المضارع طبعا أرى, أرى هو أرى وليس المضارع الذي هو الماضي ارى الذي اصله ارى على وزن افعل كاذهب واكرم هذا اذا سوغت المضارع منه فانه يجب حذف حرف او يجب حذف همزه الهمزه الزائده حينما تسوغ المضارعه منه فتقول الاصل انا افعل انا افعل أنا انا اكرم فاجتمع همزتان همزه المضارعه وهمزة همزه التعديه و حذف العرب همزه التعديه لا يحذف همزه المضارعه لأنها ذات معنى ظاهر فتصير انا افعل انا افعل انا اكرم انا اخرج انا اخرج اذا اردنا ان سوء المضارع من افعل فلا بد ان نرده الى الاصل فنقول انا افعل انا افعل ثم احذف حرف المضارعه انا افعل ثم هنا احذف حرف المضارعه فيبقى تبقى همزه التعديه انت افعل انا اكرم انت اكرم ومثله ارى الى غيره اذا فنقول اكرم ارنا فعل مضار امر مبني على حذف حرف العله هذه هي العله والفاعل وجوبا طبعا ما معنا مستتر الوجود اغضله انت ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اللذين ها ها اسم موصول مبني على السكون ها الصفه المفعول به دعه ايه صفه المفعول به ماذا تقول انت مفعول به ثاني مبني على السكون في الحال نصف مفعول به مم. زيد سراج الدين ماذا تقول اللذين قال قال واللذان واللتان بالياء جرا ونصبا لم يقل نبني قال بالياء جرا ونصبا اين انتم ارنا اللذين اللذين <تصفيق> ارنا اللذين اذا اللذين نقول ما في يصابون ويجثون ها اذا نقول هنا في الايه ماذا نقول ارنا اللذين اضللانا الان اللذين كيف نعربها كيف نعربوها مفعول به ثان منصوب ونصبه الياء واضح اضللانا هذه الصله فعل ماض مبني على أظلان أظل أظل أظل فعل ماض أظل نعم الالف هنا فعل أضلّ أظلان أظل نبنيه على الفتح واضح أظلان نعم وهو مضعف أصله أضل لا مبنيه على الفتح هم هل هو الفاعل مستتر الالف هو الالف هو قليل هو الالف هي فاعل هو <تـ> oh, <laughs> <laughs> الالف هو الالف هو الالف هو الالف هو الالف هو الالف هو الالف محل الالف هو الالف هو أو اللتان في أو في النصف أضبنا نتعلم ما تعتقدين لا لا لا. نريد اللتان مثال إذا أمكن <تصفيق> من غير القرآن نبس <تصفيق> انا ظننت شعرا غير طلع <تصفيق> جاءتا جاءتا هذا جاءت خطا هذا لا, لا يصح لا نقول جاءتا اللتان هذا غير صحيح جاءت, جاءت, جاءت اللتان لأنك لو قل جاءتا اللتان هذا على لغه اكلوني البراغيث او على لغه تعاقبون فيكم كما في قال ابن مالي جاءت اللتان وجرد الفعل إذا ما أسندان اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل بعد للظاهر المسند إذا, إذا, إذا ثني الفاعل فيجب إفراد الفعل مع التثنية والجمع يجب لا تقول قام, لا تقول قام وقام الزيداني وقام الزيدون تقول قام الزيدان وقام الزيدون وقام زيدون واضح يتصل الفعل أو يتصل الفعل بضمير تثنيه وضمير جمع اذا لم يكن الفاعل مسنى. ظاهر إذا لم يكن الفاعل ظاهرا تقول الزيداني قام والزيدون قاموا لا يوجد بعد الواو فاعل ظاهر مفهوم فيكون هو الفاعل والالف كذلك وهذه مساله ضمنها مضت معنا مضت مم. لم تمضي في في هذا الباب لكن مضت معنا في الأتريمية. نعم. هنا الفاعل يأتي بعد المتكلم بالخبر كملتاع. في عند ابن الأتريمية. عند ابن هشام رحمه الله. اذا قال بلياء وبلياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بلياء مطلقا ولجمع المذكر الذين بلياء مطلقا والأولى لجمع المذكر اي الاسم الموصول لجماعه الذكور ماذا نستعمل نستعمل الذين فهم الذين والذين قال بالياء مطلقا يعني دائما بالياء فهو مبني فهو ماذا فهو مبني وإن كان بعض العرب يستعمل في الرفع ماذا الواو فيقول الذين وفي النصب والجر يقول الذين لكن أكثرهم وبه نزل القرآن أن الذين لجماعة الذكور مطلقا في الرفع والنصب والجر أي إذا كان في محل رفع أو كان في محل نصب أو كان في محل في محل جر فنقول جاء الذين أكرمتهم ورأيت الذين أكرمتهم ومررت بالذين اكرمتهم وناتي على امثله القران ليتضح المعنى امثله كثيره جدا في القران إن الذين قالوا الله نبدا بالرفع او لكن قد تكون هنا صفه لمنصوب اعطينا ما قبلها نعم ما قبلها إن الذين لأن الذي الذين اعد هل يمكن ان تبدا به لا يمكن اذا بدئ به الكلام في فيشرب فيه معنى الشرط فتقول الذي يجتهد ينجح اذا بدأ به الكلام ها. ها قد افلح المؤمنون هي. هنا ياتي صفه للمؤمنون ياتي صفه للمؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هذا في محل في محل رفع نكتب الآن قد أفلح المؤمنون الذين هم نعم في صلاتهم هاشعون من يعلم سيرات قدر هايا سيرات قد, هاي قد. إبراهيم سيرات نظرة إليها نظرة المغضب على انكم أنكم في الإعراب في هذا الإعراب مع أن هذه الآلة عند قوله تعالى قد أفلح المؤمنون عند المؤمنون قد مضى إعرابوا لا أقول مرة ولا مرتين قد يوسف فريد ها؟ قد مم. حرف تحقيق هو مع الماضي حرف تحقيق حرف مبني على السكون يفيد التحقيق يفيد التحقيق لانه دخل على الماضي اللي دخل على الماضي يفيد احد معنيه التحقيق او التقريب لان المؤذن حينما يقوم في الصف فيقول قد قامت الصلاه هل اقيم الصلاه اقيمه الصلاه لم تقم بعد لان الامام لم يكبر بعد ولكن قد قرب وقته قيامها افلح اذا بقينا بهذا المستوى سنغير نعيد نرجع مع اننا نسير في هذا المتن سيرا بطيئا من اجل ماذا من اجل ان نرسخ هذه المبادئ افلح فعل ما ماضي او ماض ماض مبني على الفتح في محله ليس له محل الاعراب واضح افلح فعل ماضي يبني على الفتح لا محل له من الاعراب لا فاعل ولا مفعول ولا شيء من هذا المؤمنون لقد قالها سبحان الله فاعل نعم وهو مرفوع انا هل سمعت شيئا انا لم اسمع ها شيء نقول على مسرح انه اسمع ما قاله لا يبعد قبحا عما قلته ها حسين نعم ما قاله صحيح غير أن فيه شيء من القبح قال الأول فاعل مرفوع لا أعظكم ما قال خطأ والثاني قال بالواو والنون وهذا كذلك خطأ وهو قال مرفوع بالواو والنون وإن كنت نجاوبك يعني من باب التوصل يعتبر صحيح آه نعم قلت بالواو لكن خطأ في قولك بي نعم الذي رفع المؤمنون ليست الواو وانما الواو دليل دليل رفع او هي الرفع على الصحيح الرافع هو افلح فنقول المؤمنون فاعل مرفوع ورفعه الواو هذا العرب الصحيح النقي ونحن حينما نتعلم نتعلم مباشره الاحكام الصحيحه واضح لأنهم في المستوى في مستوى مستويات التعليم الأكاديمي في الابتدائي خاصه يقولون لهم مرفوع ورفعه الوا والنون، فيرسخ هذا الخطأ عند التلاميذ حتى يكبروا عليه، والدليل على أن النون ليست علامة للرفع مع الوا ولا علامة لنصب مجر مع الياء ما يلي، أنك لو أضفت هذا الجمع المذكر السالم. لو اضفته لذهبت النون ولكن لكن الواو تبقى علامه للرفع او تبقى لانها رفع فتقول مثلا افلح مؤمنو القريه اين النون لو كانت النون علامه للرفع لبقيت واضح فدل على ان علامه الرفع هي الواو فقط لانها تبقى بكل حال افلح مؤمنو فنقول مؤمنو فاعل مرفوع ورفعه الواو لانه جمع مذكر سالم وتقول رايت مؤمني والمقيمي الصلاة رايت مؤمني القرية فمؤمني بالمنصوب والنسبولياء لانه جمع مذكر سالم بخلاف لو قلت رايت المؤمنين فتأقول مؤمنين مفعول ب... فمفعول به منصوب ونصبوي أو نون خطأ لا تقول يا أو نقول الياء لأن النون لا تبقى في جميع حالات النص واضح إذا المؤمنون فاعل المرفوع ورفع الواو لأنه جمع مذكر ثاني الذين عفوا هنا قتة الذي هنا الذين الذين نعم اسم الموصول مبني. مبني على السكون اين السكون هذا والفتحه اكبر من الذين ها مبني على الفتح الذين مبني على الفتح اين السكون دائما في حركه البناء والاعراب ننظر الى اخر كلمه اخر كلمه انت في بعض الضمائر نظروا الى اول الضمائر ك... ككتبت كتبتم كتبتما قالوا هنا الضمير متحرك هنا يا. لان الفعل بني على السكون مع ان اخره سكون توما لكن هنا هنا الملاحظ هو التاء اما ما اتصل بها فهو عماد فقط عماد كتبتم كتبتم كتبتم المعتبر هو التاء ولهذا ضمائر الرفع متحركه ماذا يقول النحويون ضمائر الرفع ثلاث او سته ثلاثه متحركه وثلاثه ساكنه المتحركه هي التاء في فعلت وفعلتي وفعلتما وفعلتم وفعلتم وفعلتن و... إلى آخر كلها تاء مع ان التاء لا تظهر الا او لا تنفرد الا في انا وانت وانت, وأنت. فعلت فعلتي فعلت, فعلت اما في انتما فانها تضاف لها الميم والالف فعلتما ويضاف لها التاء والمين في فعلتم والتاء والنون في فعلتن والفاعل والتاء والساكنة وهي الثلاثين ألف والوا واليا ألف, جماعة ألف الاثنين ألف الاثنين وهو الجماعة ويا المخاطبة المؤنثة إذن الذين اسم المأصول مبني على الفتح هذا لغة أكثر العرب وبعضهم يجعل الذين الذين طبعا في غير القرآن جاء الذين أكرمتهم وفي النصف يقول الذين جاء الذين ورأيت الذين آه عفوا آه. رايت الذين ومرت بالذين الذين اذا الاسم موصول مبني على الفتح في محلي نصب رفع جر للمؤمنين م? المؤمنين هي الان ايمانا منصوبه الصفه تتبع موصوف الموصوف مرفوع أو مجرور او منصوب مرفوع لماذا قلت في معهد مصفوف لا أدري هو طول المده اين المبتدا اين المبتدا قد افلح المؤمنون الذين صفتهم انهم خاشعون في صلاتهم <تصفيق> كيف ليست صفه كيف ليست صفه <تصفيق> الذي المؤمنون قد افلح المؤمنون طيب انتظر قد افلح المؤمنون الخاشعون المزكون المحافظون التائبون الناصحون الى اخره الان كيف تعرف هذه الصفات هذه هذه الاسماء ذكرتها بعد المؤمنون صفات ولماذا لا تكون الذين صفه ولكن هذا مبني جاء الرجل الذي طهر قلبه او تقول جاء الرجل الطاهر الطاهر الان كيف نقول عنه صفه واضح فلماذا الذي صفه لكن الذي لا بد من جمله فقط هذا الشكل فنقول الذين اسم وصول مبني على فتح محل رفع صفه للمؤمنون واضح الان الذين هم هم في صلاتهم خاشعون في الحرب الحرب في حد في وعلامه دعك منها لا صلاتهم او صلاتهم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 خبر للمؤمنون. الله أكبر. المؤمنون كيف هو مبتدى مؤمنون؟ لا أدني ما يكون. اليوم أفكاركم مشوشة. هم؟ أين؟ هو قال خاشعون مبتدأ خبر للمؤمنون. ها؟ قلت خبر للمؤمنون هم؟ الصيفة قلت غير صحيح لأن الصيفة تتبع الموصوف. هذه نكرة. وهذه معرفة، فلا تكون صفة، ها؟ هم قلت اين مبتدا؟ أين خبرها؟ أين الجملة؟ ها؟ الجملة هذه، أين هذه؟ ها؟ طيب هذا مبتدا، أين خبرهم؟ ما؟ خاشعون. خبر. نعم. هذا صحيح. هم مبتدى خاشعون خبر. أين الجملة الفعلية؟ خاشعون ليس جملة فعالية. هذا اسم. مفرد. مفرد يعني ليس جملة أقصر. هو جمع مذكر سالم. خاشعون خبر مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هو خاشع هما خاشعان هم خاشعون هذا مفرد اي ليس جمله مفرد مبتدا خبره كذا خاشع ونيعرب واصلهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا في حرف جر كما قال زميلكم مبني على السكون لا محل له من الاعراب صلاتي اسم مجرور بفي وجره الكسره الظاهرة على اخره الهاء لا اقول هم على الصحيح الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه والميم حرف دل على الجمال حتى لا يختلط هذا بالضمير هم وهذا يلتبس على الكثير فيقول هم ضمير متصل هذا ليس صحيحا هم من الضمائر المنفصله هو هي هما هم هذا ضمير منفصل الذي هو هنا اما هذا فهنا تقول في صلاته في صلاتها في صلاتهم في صلاتهما في صلاتهن الهاء دائما تبقى ومن بعدها يتغير يدل خ... مره على الاناث مره على المثنى مره على كذا واضح فالضمير هو هذه الهاء التي يمضاف اليهم و يدل على الجماع ولا بد من بيان متعلق الجار والمجرور في صلاتهم جار ومجرور متعلقان بماذا متعلقان بخاشعون لا اقول قد أفلح إذا قلنا متعلقا بافلح اي قد أفلح في صلاتهم المؤمنون وهل هذا المراد لو قلت في صلاتهم متعلقان بأفلح معنى الكلام قد أفلح في صلاتهم أي أن هذا الفلاح وقع في هذه الصلاة المؤمنون وهذا المراد ده؟ المراد فلاح المؤمنين يوم القيامة واضح ومن صفتهم خشوعهم في أكلهم في نومهم وشعهم في صلاتهم فنقول الجار والمجرور حتى تضح المعاني وتمها الجار والمجرور متعلقان بخاشعون وخاشعون اسم فاعل يعمل عمل الفعل لأن التعلق لا يبد أن يكون بالفعل أو ما يعمل عمله لأن التعلق هذا نوع من العمل هو بالحقيقة حتى فخاشعون عمل في الصلاة عمل في الصلاه وتقدير الكلام الذين هم خاشعون في صلاته لكن قدم الجار والمجرور للدلاله على اهميته وبيان منزلته ومكانته الذين هم في صلاته خاشعون واضح الان يمكن ان اقول المؤمنون متعلق بافلاح أي أن العامل في المؤمنون هو أفلح فهم تعلق به عامل فيه هذا كذلك عامل فيه كأن الخشوع واقع على الصلاة واضح هذا معناه نواصل الإذن اين الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون هي الخبر ومتعلق بها الجار و... والمترو هذا مثال في الرفع مثال في النص الاعراب مراجعه تقريبا لجميع الدروس <تصفيق> ها الذين تكون الان نا... الم انهي أقول اقول و الجمله الاسميه هم في صلاه خاشعون صله الموصول لا محل لها من الاعراب لا محل لها من الاعراب مثال عن النصب في الذين كما قال ان الذين قالوا لا اله الا الله ربنا الله الايه من يعلم؟ إن حق نصف وتوكيد حق نصف وتوكيد الذين اسم نصر مبني على الفتح في محي نصف اسمي النار قالوا في الماضي مبني على الواب مبني على الضم في صديقي بواب الجماعة والآلث فاعل مواسسة ساصحح حينما تكون قولنا في الله قالوا اللهم. إذن فاعل. ربنا الله ألف ربنا لا إبراهيم ابراهيم إبراهيم وإبراهيم الذي وقيته جمال رشيد هشام حسين ولا حسين لا خبر خبر. اين هو أين هو أين ها ربنا نعم ربنا خبر ان مرفوع وهو مضاف ولا, ولا مضاف اليه هكذا ها الله ها قالوا صله الموصول التي محل الشال فكيف تكون قالوا خبر لانا ها ثانيا هذه ليست نون لا نقول نون هذه نا هذا مضى معنا قلت الحروف التي مؤلف من حرف واحد بناء ننطق به بالمسمى اما اخرى ننطق به بالاسم فالاعراب ان حرف مصدر حرف مشبه بالفعل ويس حرف نصب وتوكيد لان اذا قلت ان زيد صادق ان حرف نصب وتوكيد هكذا من نصب زيد ومن رفع صادق طيب لماذا قلت حرف نصب وتوكيد اليس حرف حرف نصب ورفع رفعت ونصبت فلماذا تقول حرف نصب؟ هذا ظلم مجلس ظلم ظلمتها حقها عطيتها نصفه هي ترفع وتنصب على الصحيح هو قول الجمهور جمهور خلاف الكوفيين فنقول إن حرف مشبه بالفعل لأن الفعل يرفع وينصب مم. فنقول إن حرف مشبه بالفعل يعني يعمل عمل فيه. زيداً اسمها منصور ونصروا الفتحة الضالة العخرية صادقوا الخبرة نأتي الآية إن حرف المشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل لهم من أعراب الذين اسم موسور مبني على الفتح في محل النصر اسم إنه في محل النصر اسمها جميل قالوا فعل ماضي مبني على الضم صالي بواو الجمع وضم إن بواوي جمع مولد قالوا فعل ماض يمنع ما ماض على هذا و الجماعه و هي دائما فاعل و الجماعه دائما فاعل الف الاثنين دائما فاعل ياء المخاطبه دائما فاعل فا. اذا اتصلت طبعا ب بالفعل اذا اتصلت ب الفعل ها هنا ماذا نقول الواو ان المتصل بين الواو ان رفع بين هذه تسمى الالف الفارقه كيف فارقة؟ تفرق بين الواو الاصليه للافعال المعتله وواو الجماعه لن تقوم مثلا يدعو هذه الواو اصليه اي يخرجوا يكتبوا يدعووا وبين يدعون اذا نصبنا يدعون ماذا نقول لن يدعو فحتى أفرق بين هذه الواو وهذه الواو أجعل الألف أمامه هنا الواو فأعلم أن هذه الواو أي هو الجماعة أما الواو الفعل قد حذبت اصله يدعو يدعونا تحذفوا الفعل فتصلي يدعونا حتى تكون قاعدة مطارده جعلوا في الأفعال أو بعد وو الجماعة دائما في الأفعال طبعا في غير القرآن الواو هذه وسموه الواو الفارقة دائما بعد وو جمعت واو يفرق بينها وبين الحرف بين واو الجماعه ان واوي الفعلي في القران الذي قاله في القران لا قل في غير القران لماذا لأن في في القران هذه الالف تجد حتى بعد الأسماء الفاعله الأسماء الفاعلة واضح. لا دع. توجد في الأفعال وتوجد حتى في أسماء فعلين. مثلا مثال مثال مثال. توجد بعد قوله قوله بعد اللي هو. قوله. قوله ربنا بعد قالوا دائما يأتي كلام جديد استعنة أو تأتي جملة. قالوا ربنا ربنا جمله ربنا الله جمله مو مبتدا وخبر رب فعل اه عفوا مبتدا مرفوع مرفوع بالضمه الظاهره عليه ونا شبهها الجر مضاف اليه الله خبر هذا خبر فذكر ابن هشام بعده المبتدا كربنا الله اليس كذلك ها ربنا الله هي معكم بعدا درس سنسيت يا بعد الدرس ان شاء الله الله, الله الان اين خبر انا خبر انا لم يأتي بعد في الايه لم يصل بعد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقم تتنزل عليه هذا هو الجمله تتنزل عليه هو خبر انا كانه قال الذين صفة كذا وكذا وكذا تتنزل عليهم الملائكه اليس هذا الخبر الخبر هو الجزء المتم الفائده مع المبتدا المبتدا الذين أين خبروا الذين قالوا ربنا الله هذا كل صفة للذين جملة هذا كلها صفة آه. صلة للذين هل يمكن نفهم الذين بعدها لا يمكن ما, ما صلةها الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تابعاها ما هو الخبر تتنزل عليه كأنه قال الذي الذي استقام تتنزل عليه الملائكة أين الخبر الذي استفدته وهو جديد عليك؟ وهو ما يتنزل عليهم الملائكة فنقول خبر فين بعده السيئة لا داعي لا. والجملة الفعلية قال ربنا الله ثم استقاموا لا محل لها من أعراب سرطة الموصول والله أعلى وأعلم اسمه القادم إذن الله سبحانه وتعالى